فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَايجٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواطي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمي من آل فبأي آل إربكوا ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آل تكذبان